وحملناه على ذات الواحن ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كافر ولقد تركناها آية ولقد تركناها آية فهل من مدكر؟ فكيف كان عذابي ونذور؟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 لهم أعجاز نخل منقعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت ثمود بنذر فقالوا أبشرا منا واحدا نتبعه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 فكانوا فكانوا كهشيم المحتضر ولقد يسون القرآن للذكر فهل من مدكر كذبت قوم لوط بالنذر إنا أرسلنا عليهم حاصبا إلا آل لوط نجيناهم سحرو نعمة من عيادنا كذالك نجزي ما شكوا ولقد أذره بطشتنا فتمروا بنذر ولقد راودوه عضي فيه فطمسنا أعينهم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 سيهزم الجمع ويؤلون الدبر سيهزم الجمع ويؤلون الدبر بل الساعة موعدهم والساعة أدها وأمر إن المجرمين في ظلال يوم يسحبون في النار على وجوههم يَوْمَ يُسْحَبُونَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ ذُقُومَ مَسَّ سَقَر إِنَّا كُلَّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ وَلَقَدْ أَهْلَكْنَا أَشْيَاعَكُمْ فَهَلْ مِن مُذَّكِّرٍ